نبدأ بشرحها إن شاء الله قال الحمد لله من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من الغواية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية طيب افتتح المصنف بشرح منظومته بقوله الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية كذا بالبسمة في قول بسم الله الحمد لله كذا بالبسمة والحمد لله عملا بالأحاديث الواردة في ذلك والاشكال في تعرض والواية الابتدائي بها مشهور قوله من علينا في البداية بالهداية قلنا البارح أن هذا براع فلال إشارة إلى معنى قريب وإلى معنى بعيد بذكر بعض مصنفات المذهب من كتاب البداية أنه الأصل لكتاب الهداية وكذلك الهداية لما أكلاهم الإمام مرقناني رحمة الله عليه. قال وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من الغواية أيضا كتاب الوقاية لمن إشارة إلى اسم كتاب في مذهبنا يعني لمن الوقاية لمن كتاب الوقاية لمن يا شيخ البغداري كتاب الوقاية طيب هذا معك الشيخ شيخ بزياد يكون واجب أخونا الشيخ ولي لمن كتاب الوقاية يلا الأسرع وبحثا مع الشيخ وقف طيب ذكرنا كثير يعني كتاب الوقاية وقف. ساضع لكم اليوم شير جوجل معك ابو زياد شكله شير جوجل نايم اليوم طيب قال هو الوقايه من الغوايه وعلى اله وأصحابه اصحابه اختلف في المراد جاء بالنتيجه التي في الأصلين امن يحطونك اسم الوقايه ومؤلفه طيب افحت عنه حتى تواحنا اللهم صلى الله عليه يا ابو زياد وعلى اله واصحابه اختلف في المراد بالال يعني الاكثرون على انهم قربتهم صلى الله عليه وسلم الذين حطمت عليهم الصدقه على الاختلاف فيهم وقيل أنه جميع أمة الإجابة وهذا ما مال إليه الإمام مالك رحمه الله عليه واختاره الأزهري والنووي في شرح مسلم وقيل غير ذلك يعني كما صن يعني فصل في ذلك في شرح التحرير والإمام القدس رحمه الله عليه يعني ذكر أن الثاني هو مختار المحققين بالقول الثاني وهو جميع أمة الإجابة وهذا ما نقله الإمام بن عبدين رحمة الله عليه عن الإمام القدرستاني صاحب كتاب ماذا قلنا كتاب جامع الرموز شرح على كتاب القدوري أما بعد فيقول أفضل الورى المستمسك من رحمة مولاه بأوتق العراه محمد أمين بن عمر عبدين المات بدي الحنفي عمله مولاه بلطفه الخفي فيقول أفطار الورى المستمسك وتتلمنا البارح عن معنى المستمسك المبالغ في التمسك لرحمة الله بالحلقة الوكيدة وفيه اقتباس من قوله الله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقال عروة الجسم الكبير الثقيل هو الموضع الذي يتعلق به من يأخذ ذلك الجسم ويحمله كما في روح البيان ويقال المستمسك من الرحمة مولاه بأوثق العرى وذكرنا البارحة المقصود من العرى وهي جمع عروة محمد أمين بن عمر عبدين ما تريدي نسبة إلى ما تريد وقلنا انها يعني محل بسماق إليها اليها الامام المصور الماتريدين من المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين رحمه الله تعالى وذكرنا بعضا ايضا من مصنفاته الحنفي قمام العراقي ذكر في آخر شرحه على الفية الحديث قال أن النسبة إلى أبي حنيفة وإلى القبيلة وهم بنو حنيفة بلفظ واحد وأن جماعة أن جماعة من أهل الحديث يفرقون بينهم بزيادة في النسبة للمذهب فيقولون حنيفي حنيفي ابن الصلاح قال لم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر الأمباري لا يقال حنيفي يقال حنفي وهذا يعني حنيفي له ما ذكره المصطلح رحمه الله تعالى طيب عمله مولاه لطفي خفي هذا شرح لطيف وضعته على منظومة التي نظمتها في رسم المفتي وقلنا الرسم هو العلامه التي تدل المفتي على ما يفتي به والمفتي هو من يبين الحوادث ويعابكونه في الاصطلاح أنه هو في للأمور السرعية والنوازل السرعية والأصوليون قد يطلقون المفتي على المجتهد لذلك في الفتح قال وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد على أن المفتي هو المستهد أما غير المستهد يحفظ أقوال المستهد فليس بمفت والواجب عليه إذا سويل أن يذكر قول المستهد كالإمام على وجه الحكاية يعني يقول هذا المروي عن الإمام مثلا في هذه المسألة واضح لذا الوصولين يطلقون المفتي على المستهد فما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى وإنما هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المسلطين كما ذكره ابن عبدين رحمه الله تعالى قال وضح به مقاصدها وأقيد به أوابدها ذكرنا بالأمس يعني معنى الأوابد وأنها جمع آبدة وهي الوحوش ومنها قول الشاعر وقد أختفي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل ف. شبهها بالأوابد المضامين وفي يعفر قيد الله إذا قال اوضح به مقاصدها وأقيد به أوابدها وشواردها والشوارد حلبي وما قرنا بالأمس أقيد والغرائب وهي جحن ساردة نعفر شرودا وشرادا. طيب ما الفرق بين الأوابد والشوارد ما الفرق بين الشوارد والأوابد؟ بين لا. الأوابد والشوارد. يعني غالباً الأوابد يعني تستخدم مع الوحوش يعني غير الألفة، والشوارد تكون مع الألف إذا ندى وشرد. لذلك هنا المعنى يعني الأوابد يعني المعانم المغلقة المعضلة التي يعسر حلها والشوارد اللي هي الأبحاث المنتشرة التي يصب تنقيحها وتهذيبها واضح إذا ماذا يفيري من أبيه رحمة الله عليه بالأوابد والشوارد الأوابد يعني ما يعني استخدم مع الوش يعني غير العليثة والشائِر ما يكون يعني مع الأليس إذا ند وشرَد وكأنه يشير أنه يعني أراد في قوله يعني عندما قال وبر به مقاصدها أوقيِّد به أوابدها وشواردها قوله أقيِّد به أوابدها له المعاني يعني المغلقة المعضنة التي يعشر حلها وبالثاني الأبحاث المنتشرة التي يصب تنقيح ما وأسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه لكي موجبا للفوز العظيم فأقول وبه أستعين في كل حين قبل أن يجعله خالصا أي من المكدرات التي قد تحبط العمل كحب الظهور والشهرة والمحمدة نفس الله عز وجل أن يكون صاحبا من المخلصين قال نجعله خالصا لوجه الكريم وجبا للفوز العظيم فنقول وبه يستعين في كل حين بسم الله شارع الأحكام مع حمده أبدأ في نظامي ابتدى بقوله بسم الله يعني لم يأتي بصيغة مخصوصة إشارة إلى أن المراد مطلق الذكر كما جاء في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يفتح بذكر الله لا يفتح بذكر الله لذلك هو لم يغيدها. قال بسم الله شارع الأحكام الشارع مأخوذ من الشرع وهو اسم لما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام بسم الله شارع الأحكام مع حمده أبدأ في نظامي النظامي قصد في مع حمده أبدأ في نظام أي في ترتيبه فمثلا يقال نظم شعرا أي ألف كلاما موزونا مقففة إذن قال مع حمده أبدأ في نظام أي في ترتيبه في هذا الكلام الموزون والمقففة ثم الصلاة والسلام سرمد على نبي قد أتانا بالهداة وآله وصحبه الكرام على ممط الدهر والأعوام وبعد فالعبد الفقير المذنب محمد بن عبدين يطوب وبعد فالعبد العبد الصفة بمعنى المملوك ثم ستعمل السماء الأسماء على ما قاله السبري رحمة الله عليه وطبعا ابن عبدين اختار هذا الاسم بقوله وبعد فالعبد لأنه ليس يعني هناك اسم أصرف منه للمؤمن لأنه ينبي عن كمال التذلل الذي هو المقصود أن يتذلل العبد لربه كما ذكره الإمام القرستاني رحمه الله تعالى وبعد فالعبد الفقير المذيب محمد بن عابدين يطلب ابن عبدين يطلبه يعني اللي محمد صلاح الدين الجد الخامس لابن عابدين يعني الذي اشتهر به محمد امين عابدين ثم صار لقبا لعائلته واشتهر به يعني الامام محمد ابن عابدين صلى الله عليه وسلم محمد وبعد فالعبد الفقير المضني محمد ابن عابدين يطلب توفيق ربه الكريم الواحد والفوز بالقبول في المقاصد وفي نظام جوهر نضيد وعقد در باهر فريد وفي نظام جوهر فريد جوهر نضيد تكلمنا ايضا بالامس البارح عن الجوهر وعن النضيد الجوهر كل حجر نفيس يعني تتخذ منه الفصوص وله جوهر ونضيد بمعنى منبود المجعول بعضه على بعض بمعنى يعني أنه رتب لذلك الله أصدقال وطمح منبود يعني وكانه أراد لما قال وفي نظام جوهر النضيد أن به المعاني العالية يعني التي أودعها في نظمه وعقد در باهر فريد العقد مصدر عقده ونحن سكر في خيط وجعله قلادة والمراد به ترتيب الأشعار وتأليفها والباهر يعني هو المضي ويقال أيضا أنه الفائق وأضحناها بالأمس قال سميته عقود رسم المفتي يحتاجه العامل أو من يفتي سميته عقود رسم المفتي يحتاجه العامل أو من يفتي وهانا أسرع في المقصود مستمنحا من فيض بحر الجود مستمنحا أي طالبا للعطية يقال استمنحه أي طلب عطيته والمنحة بالكسر نقول منحة بمعان العطية لا قال وهانا أسرع في المقصود مستمنحا من فيض بحر الجود يعلم بأن الواجب اتباع ما ترجحه عن أهله قد عيم أو كان ظاهرا الرواية ولم يرجعه خلاف ذاك فعلمه هنا بدأ بمطلب انه يجب اتباع الراجح ولا يجوز العمل ولا الاكتاب المرجوح بالاجماع الا في بعض المواضع الذي ذكرها وساتركها ان شاء الله في, في النظر لذلك قال في الشرح أي أن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتيى غيره أن على القول الذي رجحه علماء مذهبه فلا يجوز له العمل أو الافتاء بالمرجوح واضح؟ لا يجوز العمل أو الافتاء بالمرجوح طيب ما مثال المرجوح عندنا؟ يعني إذا ذكر قول لمحمد وقول لأبي يوسف فقول محمد مرجوح مع قول أبو يوسف إذ لم يصحح قول محمد او يقوى بوجه واضح؟ يعني إذا ذكر هناك في مسألة قول لمحمد وقال أبو يوسف يقدم قول أبو يوسف ويعتبر قول محمد مرجوح إلا إذا قوية قول محمد يعني بوجه او صححه يعني من يعتمد تصحيح في المذهب يصححه قول محمد واضح؟ والأوح في البطلان الافتاء بخلاف ظاهر الرواية يعني الإنسان يفتي بخلاف ظاهر الرواية هذا باطل وأيضا إذا أفتى بقول المرجوع عنه يعني ورد عن الإمام قول ثم رجع عنه أيضا هذا لا يجوز الإفتاء به لذلك نحن بالأمس ذكرنا يعني الموضوع اللي طالع عنا يعني عند المشايخ أو ما لا يتقن فتح المذاهب يعني أن يفتي من كل ما هب ودب وينسي مثلا هذا القول للشافية وهذا القول للحنافية وهذا القول المالكية وربما يكون هذا القول غير معتمد عندهم ويقول ذكروه الشافية طيب هل هو المعتمد عندهم؟ او يقول ذكره الحنافية في كتبهم هل هو القول المعتمد؟ لا يجوز نقل الفتوى الا بالمعتمد عند اصحابه واضح؟ لذلك يعني من فائدة جراسة هذه المتون ومثل هذه الرسائل معرفة يعني لا بد أن يعرف طالب الفقه يعني أنا من أراد أن يدرس الفقه الحنفي أن يتعلم كيفية الوصول إلى القتلة الراجعة في المذهب وكيف يتم اعتماده وما هي الكتب المعتمدة في المذهب وما هي الكتب غير المعتمدة وما سبب عدم اعتمادها لذلك الإنسان الذي لا يتقن من كل هذه الأمور يعني يقوم قول هذه بداية لكل طالب يعني من أراد أن يدر السحق الحنفي أن يتقن هذه الأمور وإلا ضاع يعني إذا سئل عن مثلا يقول ذكر أصحابنا وذكر في كتبنا كذا وكذا وكذا ولا لا ما ينقش فهي ننقل قولا معتملا أما قول مرجوح واضح؟ لذلك قال الواجب على أن أراد فعلا شان يعني إذا قنتم هذه الرسالة تستطيع بعدها يعني إذا سمعت يعني من يفتي مثلا بقول في مذهبنا أنت تتبين هل هو يعني كلامهم صحيح يعني أفتى المعتمد في المذهب أو غير المعتمد يعني هذا الفائدة من دراسة مثل هذه الرسالة. لا قال أي أن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره وأن يتبع القول الذي رجحه علماء ومنهبه فلا يجوز له العمل أو لفتاء بالمرجوه وضربنا الأمثل من مقصود بالمرجوه فقول محمد مع بيش دون تقوية قول محمد أو بالفتاء بالقول المرجوه عنه عن الإمام أو غيره أو لفتاء بغير ظاهر الرواية إذا لم يصح قال إلا في بعض المواضع كما سيأتي في النظم الذي قرناه طيب هذه المواضيع التي ذكرها في النظم عند قويه قال ولا يجوزه ضعيف العمل ولا به يجابه من جاء يسأل إلا لعامل له ضرورة أو من له معرفة مشهورة وأسانت إن شاء الله عندما يصل إلى هذا النظم نبين معناه وتقيد هذه المسائل قال إلا في بعض المراضع كما سيأتي في النظم وقل عمل المقصود في النظم إنه طبف ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جاء يسأل إلا لعامل له ضرورة أو من له معرفة مشهورة وقد نقل الإجماع على ذلك عندما ذكر القول الآن من عبدين كعدتي ينقل النقول قد يدل على صحه ما نفقاسه في كتاب الكبرى للمحقق ابن حجر المكي وابن حجر الهيتمي الشافعي وذكرنا نبل عنه بالامصقال قال في زوائد الروضه أنه لا يجوز للمفتي والعامل ان يفتي او يعمل بما شاء من القولين او الوجهين من غير نظر من غير نظر بماذا غير نظر بماذا لما قال أنه لا يجد المفتي والعامل أن يفتيها ويعمل بمشاء من القولين أو الوجهين من غير نظر نظر بماذا؟ دون نظر في نعم دون نظر في الترجيح قال وهذا لا خلاف فيه وسبقه إلى حكاية الإجماع فيهما طيب فيهما منهما؟ يعني ما مقصوص فيهما؟ يعني من يعود الضمير؟ قال وسبقه إلى حكاية الإجماع فيهما أي في المفتي والعامل في المفتي والعامل ابن الصلاح، ابن ابن الصلاح ذكر هذه الحكاية، قال وسبق الله إلى حكاية إجماع فيهما في المفتي والعامل ابن الصلاح والباقي من المالكية في المفتى والباقي من المالكية في المفتي اللهم صل على سيدنا محمد. الباجي من المالكية الآن قوله لمقال، وسبق إلى حكاية إجماع فيهما ابن الصلاح. ليه نقل ابن الصلاح الجماع في المختي والعامل كليهما، والإمام الباجي نقلت المختي فقط، لا في العامل. وقلنا الإمام الباجي هو أبو الولياء سليمان ابن خلاد ابن سعد. الباحث ذكرناه ترجمة للإمام الباجي وخلال كاترجمة لأبي عامر الصلاح, الصلاح رحمه الله تعالى. وقلنا ابن الصلاح شافعي والباجي. ويقال وسبقه إلى إهاية الإجماع فيهما في المفتي والعامل ابن الصلاح والباقي من المالكية في المفتي فقد دون العامل وكلام القرافي وكلام الظراف دال على أن المجتهد والمقلد لا يحل لهم الحكم والإفتاء بغير الراجح لأنه اتباع للهواء وهو حرام إجماعا وأن محله في المجتهد ما لم تتعارض الأدلة عنده ويعجز عن الترجيح وأن لمقلديه ثنايا الحكم أحد القولين إجماعا. قوله هو كلام القرآ القرافي دال يعني قصد به كلام القرافي لأحد ذكره في أول كتابه للأحكام كتاب الأحكام للإمام القرافي رحمة الله عليه عند السؤال الثاني والعشرين الآن مدلول كلام لما قال وكلام القرافي دال مدلول كلام القرافي في كتابه للأحكام دل على ثلاثة أمور. حتى لو لكم أكلم يكرمكم الأول عدم جواز الحكم والاجتهاد بغير الراجح سواء كان المجتهد أو مقلد والثاني جوازه للمجتهد عجز عن الترجيح بين الأدلة المتعارضة والثالث جوازه للمقلد إذا عجز عن الترجيح بين أقوال الإمام هذا يعني ما قصده الإمام عبد الرحمن وطعان قال في كلام القاضي دال على أن المستهد هذا دلال قول الإيمان الباجي الذي ذكره في كتاب الأحكام على ثلاث أمور عيدها لفر عدم فواجه الحكم وليفتاه بغير الراجح مستهدا كان أو مقلدا والثاني جوازه للمستهد إذا عجز عن الترجيح بين الأدلة المتعارضة والثالث جوازه للمقل إذا عجز عن الترجيح بين أقوال إمامه لذا قال وكلام القرافي دال على أن المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والإستعاب غير الراجح لأنه على قرء اتباع للهوى وهو حرام اجماعا وأن محله في المجتهد طيب أن محله في المجتهد معطوف على قوله له على أن المجتهد والمقلد واضح لا يحل لهما وأن محله في المجتهد إذا هو معطوف على قوله أن المجتهد والمخلد لا يحل لهما والضمير يعني في قوله في محله راجع إلى إيش راجع إما إلى الكلام أو إلى عدم الحل الذي يدل عليه واضح إذا قوله أن محله في المجتهد معطوف على قوله أن المقلد لا يحل لهما والضمير في محله عائد الضمير المجرور عائد أو راجع إلى الكلام يدل عليه قوله لا يحل واضح اللهم صلى الله عليه وسلم قال وأن محله في المستهد ما لم تتعارض لأدلة أي إذا تعارض لأدلة تعارضا حقيقيا لا يمكن يعني رفعه ترجيح أحدهما مرة ثانية ما هو؟ إنه 유튜�ه محله في المجتهد طيب قال على أن المجتهد والمقلد لا يحل لهم الحكم والافتاء بغير الراجح لأنه اتباع للهوى وهو حرام إجماعا وأن محله في المجتهد قلت أن محله في المجتهد معظف على قوله أن والمقلد لا يحل لهم الحكم والاستاء بغير الراجح والضمير المجروف قوله في محله راجع إلى الكلام أو إلى عدم الحل الذي يدل عليه قوله لا يحل. وضحت. اللهم صلي على سيدنا محمد. إن شاء الله أنت هيك لما تجسيكه وتعيد سماح إن شاء الله تفهم يا شيخ أبو زياد. طيب قال ما لم تتعارض الآدلة قلنا في التعارض الحقيقي بحيث لا يمكن رفعه بترجيح أحدهما أحد الآدلة. ما لم تتعارض الأدلة عنده ويعجز عن الترجيح ويعجز أو يعجز عن الترجيح طيب, طيب. إذا تعارض الأدلة وعجز عن الترجيح يعني هناك القرقين أنها تسقط وقيل يختار واحد على أنه يعني أعمال واحد الدليلين أولى من إهمالهما وذكرت هذا في دروس السابقة وقلنا أن تعارض الأدلة يعني تعارض الأدلة عنده ذكرتها لو بينتوا ايضا ذكرنا يعني طريقه الجمهور يعني الجمهور يتعرض ابي الله فبدايه يبداون بالجمع قرطوانه <تصفيق> كنا نريد ان نبدا بالنسخ نشوف اذا كان حله متقدم واضح وجمعناهم واحد على اجتنا واحد على نتجه فالنون للنسخ والتالي ماذا الا ماذا لزياده التاء ثم إذا ما عرفنا تاريخ أحد الدليلين هو أن أحدهم نتقدم على الأخطة المتأخر إلى ماذا نلجأ بعد النص إلى الترجيح إذا ما قد نبجح إلى الجمع إلى آخر طيب الله صلى الله عليه وسلم إذن إذا تعود أدلة وعدف عن التلقي لا تسقط وقيل يختار واحدا وليس اتباعا للهوى انه لا يعتبر في هذه الحاله انه متبع للهوى لماذا انه بذل يعني جهودهم بين هذه الادله وسياتي يعني كلام المصنف ان شاء الله قريبا يعني في عن هذا الموضوع طالم يصل 20 قال وان محله في المستجد ما لم تتعارض الادله عنده ويعجز عن الترجيح وان لمقلده حينئذ لم يحل القولين جماعا وقت الامام المحقق العلامه قاسم بن تقي في اول كتابه تصحيح القدوري وذكرنا الكتاب مسمى به التصحيح والترجيح على الكتاب القدوري علامه القدوري قال اني رايت من عمل في مذهبي ائمه ربنا الله تعالى عنهم بالتشهيه حتى سمعت من لفظ بعض القضاء هل سم حجر هل سم حجر فقلت نعم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع يعني ابن قطوب الله عليه يعني يذكر مثال لهذه الصورة وللترجيح بالهوى ذلك قال هل سم حجر يعني هل يحجر في مثال قال نعم قال اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم لماذا؟ لأنه لا يجوز العمل به لأنه صار منسوخا واضح؟ والمرجوح في مقابلة الراجح كأنه بعد هذا قال بمنزلة العدم قال والترجيح بغير مرجح أي بغير سبب من أسباب الترجيح التسعة التي يعني سيذكرها المصنف إن شاء الله قال والترجيح بغير مرجح المردح. كلنا المردحة تسعة وسياتي بيانا ان شاء الله في المتقابلات ممنوع في المتقابلات أي في الاقوال المختلفة التي تعترض والترجح بغير مرجح في المتقابلات أي في الأقوال المختلفة دون مرجح ممنوع يعني إذا جاء أبو زيد وقرأ في مسألة هناك قولين أو ثلاثة في المذهب ويتشح ما يشاء منه كل لا لابد بد منه مرجح إذا وصلت انت لسرح رواية ح الرواية لو خلت هذه الدراجة في المذهب مشاء الله تصل إلى شيخ أبو زيد أو أنك تأخذ بتصيح من صح من يعتمد تصيحه في المذهب نقتيرة هذه الرواية قدمت هذه الرواية وصححت على غيرها من الروايات من مرجح وليس شاهيا قال وفي كتاب الأصول لليعمري لحظة فقط أو صحيح لكم مشكلة كمان. عند الدرس بسحالكم أوص اللهم صلى الله لحظة فقط وعود طيب قال المصنف وقال في كتاب الأصول لليعمري للي جمام اليعموري المصود به ابن سيدنا رحمة الله عليه ابن سيد الناس قال في كتاب يقول لليعمري من لم يطلع على المشهور من الروايتين أو القولين فليس له التشكي والقشاء منهما من غير نظر في الترجيح كما يفعله كثير يعني ما نسميه مجمع عنهما ظاهرية هذا العصر يعني ده سمي حديثا أفتبه وهو لا يعلم هل هذا الحديث منسوخ أو غير منسوخ هناك رواية أخرى وكيف يجمع بين الأدلة وقال الإمام أبو عمرو، أبو عمرو ما المقصود بأبي عمرو؟ وقال الإمام أبو عمرو الابن الصلاح الشافعي رحمه الله في أداب المكتئس كتابه هو أداب المكتئس والمستفتي. قال علم أن من يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة. ويعمل ما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر من في التريح فقد جهل وخرق الإجماع وإحنا قلنا ابن بن نقل الإجماع عن أكثر من واحد أنه لا يجوز يعني القول والتشهّي دون النظر في الأدلة ودون يعني نقل الفتوى على القول الراجحي في المذهب ولا أعتبر يعني هذا سماه يعني الإمام أبو عمرو الصلاح رضي الله عليه في أداب المختل متفسخ الفقِد جهلاً وخرق الإجماع وحكى الباجي أنه وقعت له واقعة فأفتو فيها بما يوجبه فلما سألهم يعني أفتو والسائل بما يبره فلما لهم قالوا ما علمنا أنها لك وأفتوه في الأخرى التي توافق قصده قال البادي وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز لماذا حصلها بالشهي والتماع الهوى لا مهول الضرورة ما إلها علاقة هون؟ الآن نحن يعني هل يجمع يعني هل هناك جمع بين الأدلة للضرورة هل هناك جمع بين الأدلة اسمه الجمع بين الدليلين إذا تعارض الأدلة نقول أنه للضرورة يعني يجمع الطرق المعروفة عند العلماء وذار من يدخل عند الجمهور فتوة بالمرج سنة ما حملش قلنا الشيخ البغدادي شو قلنا قوله فلا يجوز له العمل والافتاء بالمرجوح إلا في بعض المواضع وسنأتي إن شاء الله نبينه عندما نصل إليه نأتي ماهي هذه المواضع واضح إن شاء الله اللهم صل الله على سيدنا قال وهذا لا خلاف لا خلاف بين المسلمين من ممن يعتدوي بجمع النقلة بمعنى القول بالتشاهي ونقل القول غير المعتمد. قال في أصول الأقضية أنا حقيقة بحث كثير عن كتاب يعني كتاب اسمه أصول الأقضية لا يوجد كتاب اسمه أصول الأقضية يعني. وهذه من عادة بن يعني رحمه الله تعالى يعني في عادته في الحاشية أو في كتب عندما يذكر الكتاب يعني أحيانا يذكر اسم مؤلفه دون إشارة اسم الكتاب أو يغير اسم الكتاب بما هو معروف ومشهور يعني بغير اسم الحقيقي يذكر اسم الكتاب بالمشهور وهذا كثير في الحاشية ذلك لما جمعت أنا لما مقول بالعالمية أنه ختمي ألف دوخة في بعض الكتب حتى عرف المقصود منها فربما قصد قال وفي أصول الأقلي أي في كتاب هناك كتاب الأقلياء لابي سعيد حسن بن أحمد الأصصخي ولعله أراد به هذا الكتاب في أصول هذا الكتاب لذلك قال في أصول الأقلي لا فرق بين المفتى والحاكم يعني لا فرق بينهم بماذا؟ قال لا فرق بين المفتى والحاكم إلا أن المفتى مخبر بالحكم القاضي ملزم به لا فرق بين المفتي والحاكم بماذا بحيث يعني بحيث ان كل منهم لا يجوز له العمل بالتسهيل واضح بل عليه الاتباعه يعني ما رجحوه في كل واقع حتى وان كان يعني المفتي مخبر والقاضي ملزم يعني انت هذا السفتيب شيخ او مفتي يعني طبعا المفتي على العرف احنا قلنا المفتي عن الرسولين هو المشتهد فنقل لك فتوى يعني هل تلزمك يعني الاخر بقوله لا يلزمك لذلك هو مجرد مخبر بخلاف القاضي القاضي يلزمك يعني إذا رفعت المسألة للقضاء وأفتاك يلزمك بتطبيق ما أفتاك به في خلافا إذن قال إلى أن المفتي مخرر بالحكم القاضي ملزم به ثم نقل بعده وأما الحكم والفتية بما هو مرجوح فخلاف المجمع. الإجماع الإجماع الحاصل ومنعقد على أنه لا يجوز الحكم والفتية بالمرجوح وإنما العمل على ما هو معتمد وراجح في المذهل قال وسيأتي ما إذا لم يوجد ترجح لأحد القولين إذا وجد هناك قولان في المنظمة ولم يوجد مرجقان فنأس إليه ونبينه. قال وقولي عن اهله أي أهل الترجيح اشاره إلى أنه لا يكتفى بترجيح أي عالم مش اي واحد به مشارع يعاني لما نقول في العامية منهوش في القصر للسنباح العصر قرأ له حدثين هو صار يرجح قول على قول يعني هاي درجة الترجح درجة من درجات الاجتهاد درجة من درجات الاجتهاد واحنا قلنا يعني هذه الدرجة يعني منزل عاني مش اي واحد يصل يعني وصلها مثل من أمتنا الإمام قاضي خان رحمه الله تعالى، الإمام الكمال ابن الهمام، الشافعي مثل الإمام النووي، الإمام الرافعي، مش أي واحد يعني يقرأ وسيرجح وهذا يعني ما هو عليه يعني مذهب ظاهريات الجلد، ظاهريات العصر، يبدأ يقرأ حديثا، ثم يبدأ يتخيل ويتخيل كما يشاء دون معرفة بلغة ولا بأصول ولا بحق ولا مذاهب إما فإذا سألت يقول لك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا هل تعرف مثلا أن هذه الحادثة فيها عدة روايات أو عدة حاديث وكيف فهمها العلماء أم أن الله عز وجل قد أتاك فهما يعني أكثر من هؤلاء إما الأربع روان الله عليهم الذين تلقتهم الأمة بالقبول، لذلك أنا حقيقة يعني أقولها صراحة أنا أحب جدا من يتعصر بملهبه ولا يخرج عن قبل المذهب يعني أنا لما ارى عالما او شيخ ان يدال يعني, يعني يخرج عن قبل مذهبه اذا كل يوم يعني يغص يغصه كأنه غصه في صديوة نعم مصيبة يعني انا يعني اكثر شيء بزرع لما اشوف شيخ يعني بيخربص في مذهبه او بيعرفش يعني المعتمد في المذهب هذه مصيبة يعني انا بجزء البعاء اللي خنقول اللي بيعشرون بيعرفوا يعني عن عن هاي الخصلة يعني أنا جدا يعني أمط من يخرج عن من تبيه لا اذا سؤل في مشارا ونقول يعني المعتمد في المذهب ما بتعرف قول ما بعرف اما بتصير تخربط تجيب يمين وشمال وتقول والله هاي في روايه عندنا وهاي في روايه عندنا وانت مش عارف شو المعتمد في المذهب وتفتي بما هو مرجوح وقلنا لا استاوي ما هو مرجوح ما خلاف الاجماع كما نقله غير واحد منهم اذا لذلك قال وقولي عن اهله اي اهل الترجيح اشار الى انه لا يكتفى بترجيح اي عالم كان فقد قال العلامه شمس الدين محمد بن سليمان الشهير باكمال باشا في بعض رسائله اليه لا بد للمفتي المقلد ان يعلم حال من يفتي بقوله صحيح ذكر ابن كمال بانت في بعض رسائله غير اشار ذكر هذا القول طيب من كمال باشا يعني ذكر هذا الأمر في رسالة يعني على مسألة دخول ولد البنت في الموقوف على أولاد الأولاد يعني هذا قول ذكره في هذه الرسالة له في مسألة دخول ولد البنت في الموقوف على أولاد الأولاد لا يدخل فيها أولاد البنات أو لا الكل في هذه الرسالة ذكر هذا القول من كمال باشا رحمه الله تعالى طبعا الرسالة العامة من كمال باشا مطلوعة ومنها ما هو مخطوب ما مقبول يعني من يراجع ما تذوق وذكرت ايضا على ما اذكر قريبا وصاحبه كمال الباشا وذكرت اسمها ايضا لابد بد نفس المخلد أن يعلم حال من يفتي بقوله ولا نعني بذلك معرفته باسمه منه ونسبه نسبته إلى بلد من إبلاد إذ لا يسمن ذلك لك ولا يغني بل معرفته في رواية ودرجته في الدراية بمعنى هل وصل إلى أن يؤخذ قولي هذا؟ هل هذا الرجع من الاجتهاد حيث تمكنه من أن يصححها قولا في المذهب أو يقدم رواية على رواية؟ وليس المقصود يعني يعني مسموه من هاي بلد واسمه لا ما المقصود لا يسمو ذلك ولا ينهي بل معرفته في الروايه ودرجته في الدرايه وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون على بصيره وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين وقدرة في الترجيح بين القولين المتعارضين ثم بدأ في مطلب في طبقات الفقهاء يعني هنا المطلق القادم إن شاء الله نتابع له في طبقات الفقهاء له قول فنقول إن الفقهاء على سبع طبقات نفصل القول إن شاء الله والحمد لله رب العالمين أسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم وأن يجعله حجة لنا يوم نلقى وأن يجعل تجمعنا هذا تجمع المرحومة وتفرقنا من بعده تخططا مع الحمد لله رب العالمين